بوك إثنى, اثنى عشر يوميا المشروبات المشروبات منا يوان تيتا انا اشرب شاي انا اشرب شاي minä juon kahvia. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. Minä juon kivenäis vettä. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. أتشرب شاي مع ليمون. أتشرب شاي مع الليمون يودكو كهوة شكرلة أتشرب قهوة مع سكر أتشرب قهوة مع السكر يودكو في التيايل أتشرب ماء مع ثلج أتشرب ماء مع الثلج تعلان بلات هنا توجد حفلة هنا توجد حفلة ايمسيت <تصفيق> الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا ايمسيت جوفات فينيا يا الناس يشربون خمر وبيرة الناس يشربون خمر وبيرة يُشرب الكحوليا أتشرب الخمر أتشرب الخمر يُشرب الويسكي أتشرب ويسكي أتشرب ويسكي؟ كولا رومين كانسا أتشرب مع رم أتشرب كولا مع رم en pidä kohuviinistä. La ohibu champagne. La ohibbe champagne. Mina en pidä viinistä. La ohibbol hammer. Mina en pidä oluesta. La ohibbol vira. La ohibbol فاوضا بيتا الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. لابسي بيتا الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. نายน بيتا أبل سيني يا كريب مهusta. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.